ثباتا, ثباتا ثباتا ثباتا ثباتا في الجهاد أماما على كل أحزاب الظلال دواما رجال يخوضون القتال كراما إذا نحوهم جمع الكلاب تراما ثبتا ثباتا في الجهاد أماما على كل احزاب الضلال عليكم ورحمه الله وبركاته والي كن تو عنو ونكسن دي لهانتم باميل ولبوتشوكان كسو دواذا الله والنغرا صوتاني دعاء السلامي جالي جتي من فضل الاله ختاما ينالون تمحيص الاله ومسابه وعيل بحبر الله كانت تسامى فكل مضى نحو الحياض وهمى يغجون من فضل ومالي وما للمسابتها بشه تهي أفري الله باتنك محرم محرمي كون أفر بقولي اللي بي أفرتنك كون بيغان الله بي يطبنك بشه سبتمبر يلا ببكوني اللي باتنك وركه قدو الكرون واجد ما انتكو مخلدون تاروحة كاملة وليس كريدالا اتحادية وقرح من الغلايك تايو لا يذكر كوك دالك دا عراق يقول <تصفيق> لي هاي مضح الدجمد الدبان وقع سعر للمرتديين تبيك كيرا وبامجع ماد لدعي يومي تقامي دايس للمرتديين تبيك كيرا وهكب وبياش الله ولا يكتاوي لا يدع وخووسو kala waranka maanta ku maqlaydoontaan hadduu Allah idmoosay ligay idmooda ku faarta Nigeria ku leeyhiin gobol ka boorna oo la weeraray tahatnaan id ku wareejiyo walaalkeen abdullahi oo ino hayo wararka oo faahfaasan mahassanid abu zeid haatnaa ayin ku bilowna wilayada iraq al-kirkuk wafajina Allah kidba askarta qila fada aya wahayd al-raq rahimin Allah baksedin kullan ay polis karidada al-tahadiya kullu hayal malududiganka ar هاتسان او قدقل نوو الى ياذا الشام البركة وفجن الله كدب اسكرتا خلافظا ايا وحي هبقان بو بياشا لبيكسدين هبين كاتر سن مرتدين تا بيكي كيدا او كسغنا ميلو دوتو لدى الدششة الغربية اهيكو تال ديغان كامر كدا ونكو هلاك سمي الله ايا ناكو مهاتسن اسلو الى ياذا الشام القير وفجن الله كدب اسكرتا خلافظا ايا وحي بمقام يدو لبيكسدين قري وحي له ايانا سوغارتي الله يرقما حسن هاتنا اينك سو افنرنا بلا يض قلبك افريكا وفجين الله كدب عسكرت قيل لفظ اي وحيد الرت وكان عيدي سكل دونكو ويرال رنس ليغ وعيدن كريدان نيجيريا كلي يحي مغالدا بوغا اكوتال غوبال كابورنو وحانا ديمشويو دوا كناغدين ترو مرتضين الله اياناكما ما تريد الله والله اللي انت وحاينه وركي دود الاسلامي او نغرا صوتي ريدا فلن يكون لدينا بها دولة بين وحيدين لكي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته رأيات تحاكي الغمامة يسود بها شرع الاله الأنام وصدوا على الكفار ناراً دراما لنقيد في صفر الحروب انتقاما ونرفع رايات تحاكي الغمامة يسود بها شرع الاله الأنام الجهادي امام على كل احزاب الضلال دوامه رجال يخوضون القتال كرامه اذا نحوهم جمع الكلاب تراما ثبتا ثبتا في الجهادي على كل احزاب الضلال دوامه يخوضون القتال كرامه اذا نحوهم جمع الكلاب تراما button the